أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يذكر في الكتاب وهو القرآن مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وقوله انتبذت أي تنحت عنهم واعتزلتهم منفردة عنهم وقوله مكانا شرقيا أي مما يلي شرقي بيت المقدس وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إذ بدل اشتمال بدل اشتمال من مريم لأن الأحيان مشتملة على ما فيها اشتمال الظرف على مظروفه قاله الزمخشري في الكشاف واعترضه عليه أبو البقاء وأبو حيان والظاهر سقوط اعتراضهما وأن الصواب معه والله تعالى أعلم ولم يذكر هنا شيئا عن نسب مريم ولا عن قصة ولادتها وبين في غير هذا الموضع انها ابنه عمران وان امها نذرت ما في بطنها محررا تعني لخدمه بيت المقدس تظن انها ستلد ذكرا فولدت مريم قال في بيان كونها ابنه عمران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 فأرسلنا إليها روحنا أظهر الأقوال أن المراد بقوله روحنا جبريل ويدل لذلك قوله نزل به الروح الأمين الآية وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق الآية وإضافته إلى الله إضافة تشريف وتكريم قوله تعالى فتمثل لها بشرا سويا تمثله لها بشرا سويا المذكور في الآية يدل على أنه ملك وليس بادمي وهذا المدلول صرح به تعالى في قوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم الآية وهذا الذي بشرها به هو الذي قال لها هنا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وقوله بشرا سويا حالان من ضمير الفاعل في قوله تمثل لها قوله تعالى قال إنما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ذلك الروح الذي هو جبريل قال لها إنه رسول ربها ليهب لها أي ليعطيها غلاما أي ولدا زكيا أي طاهرا من الذنوب والمعاصي كثير البركات وبين في غير هذا الموضع كثيرا من صفات هذا الغلام الموهوب لها وهو عيسى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 وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم الآية إلى غير ذلك من الآيات المشتمله على صفات هذا الغلام وقرأ هذا الحرف أبو عمرو وورش عن نافع وقالون عنه أيضا بخلف عنه ليهبا بلياء المفتوحة بعد اللام أي ليهب لك هو أي ربك غلاما زكيا وقرأ الباقون لأهب بهمزة المتكلم أي لأهب لك أنا أيها الرسول من ربك غلاما زكيا وفي معنى إسناده الهبة إلى نفسه على قراءة الجمهور خلاف معروف بين العلماء قال المؤلف رحمه الله وأظهر الأقوال في ذلك عندي أن المراد بقول جبريل لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا أي لأكون سببا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع الذي وصل إلى الفرج، فصار بسببه حملها عيسى وبين تعالى في سورة التحريم أن هذا النفخ في فرجها في قوله تعالى ومريم مبنة إمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا الآية والضمير في قوله فيه راجع إلى فرجها ولا ينافي ذلك قوله تعالى في الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا لأن النفخ وصل إلى الفرج فكان منه حمل عيسى وبهذا فسر الزمخشري في الكشاف الآية وقال بعض العلماء قول جبريل لأهب لك غلاما حكاية منه لقول الله جل وعلا وعليه فالمعنى إنما أنا رسول ربك وقد قال لي أرسلتك لأهب غلاما والأول أظهر وفي الثاني بعد عن ظاهر اللفظ وقال بعض العلماء جعل الهبة من قبله لما كان الإعلام بها من قبله وبهذا صدر القرطبي في تفسيره وأظهرها الأول والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم آمل أن يتجدد بنا وبكم اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته